لا لآن لأ لأ لأ القرآن. القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم لا فرعون محمد فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بي بيطار للناظرين قال الملأ من قوم فرعونهم قال القوم فلما الق فلمّا ألقوا سحرهم أعين الناس واستغربوا واستغربوا جاءوا بسحر عظيم Ik heb of uh the -huh. أرسلنا عليهم مطفاً فأرسلنا عليهم مطفاناً والجوارد والقُمَّن والطَّفَادع والتمايات المفصَّلات فاستكْفَرُوا فاستكْفَرُوا Gracias. ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها اللي